بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تناها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلبوه فعقروها فدندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف الرقباها